ويظهروا والعلم عند الله أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف أن هذا كان في عالم الأرواح كانت الأرواح تقابلت فألف بعضها بعضاً وتنافر بعضها من بعض ثم أودعت ظهر أبينا آدم ثم كان ما كان من خروج الناس من ذكر وأنثى ثم بعد ذلك لما أصبح الناس يتلاقون فالارواح التي تلاقت في عالم الأرواح وقبل بعضها بعضا هي التي ينطبق عليها حديث ما تعارف منها تلف وما تلاقت في عالم الأرواح والعلم عند الله ولم يكن نوع من القبول بعضها لبعض أصبحت متناكرة فلا يألف بعضها بعضا في في الدنيا فلا يألف بعضها بعضا في الدنيا يظهر ولا أرزم بهذا أن الله جل وعلا لما أودع أرواحنا في ظهر أبينا آدم أبقى روح عيسى بن مريم عنده. فالناس لما أهبط آدم كلهم ولدوا من ذكر وأنثى والروح التي بقيت عنده جل وعلا وهي روح عيسى بن مريم أعطاه الله جل وعلا لجبريل. فجبريل نفخ في جيب مريم ابنة عمران فوصلت النفخة إلى الرحم فكانت أنحملت بالمسيح عيسى بن مريم من غير من غير أن ي...